111. لا الإنسان ليطرى 112. أرآه استغنى إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى 117. أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية